ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليك يا رسول الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين حياكم الله أخوتي الحاضرين و جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ونفعنا الله جميعا بفضله وكرمه وقفنا في المرة السابقة عند المقدمة فقط لم نتكلم إلا على مقدمة الجذرية واليوم بفضل الله تعالى نبدأ بمخارج الحروف نبدأ بمخارج الحروف يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في المقدمة الجزرية مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقص اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشينيا والضاد من حافته من حافته إذ وليا لضراس من أيصر أو دمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعله والراي يدانيه لظهر أدخاله والطاء والدال والتام منه ومن علية الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والتال العليا من طرف الجم ومن بطن الشفة فلفا مع فرات الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشون هذه الأبيات هي في باب مخارج الحروف فبدأ الإمام الجزار رحمه الله بباب مخارج الحروف لما له من أهمية وكما قالوا أن الحر أن الالخرج للحرف بمثابة الميزان الذي تزن به الحرف المخارج هي موازين للحروف التي تزن بها الحرب ولذلك قال الإمام الشاطري وهك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة ولا ريبة في عينهم ولا ربة وعند صليل الزيت يصدق لابتلا فالخطن هي بمثابة الموازين، ولذلك قال الإمام السخاوي في المنظومة السخاوية للحرف ميزان، فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخصرا الميزان. فالذي يزن مقدار الحرف هو المخرج ويليه الصفات. فبدأ بالمخارج لما لها من أهمية. ومعنى مخارج الحروف المخرج هو محل خروج الحرف. المحل أو المكان الذي يخرج منه الحرف ويميزه عن غيره ويميزه عن غيره واختلفوا في مخارج الحروف فقال بعضهم أن لكل حرف مخرج يميزه يختلف عن مخرج غيره كل حرف من الحروف له مخرج يميزه عن مخرج غيره إذا فعلى هذا يكون لكل حرف مخرج فيكون عدد المخارج تسعة وعشرين حرف على تسعة وعشرين مخرج على عدد الحروف هذا رأي من من الأراء أنه كل حرف له مخرج يميزه عن غيره وهذا رأي يعني ربه كثير من من العلماء بل أكثر العلماء وقالوا لا يمنع أن يشترك حرفان في في مخرج واحد لا يمنع ان يشترك حرفان في مخرج واحد وكما قلنا قبل ذلك الذي يميز الحروف بعضها من بعض هي الصفات وربما يتفق الحرفان في المخرج ولكن لا يتفقان في المخرج والصفات معا ربما يتفق الحرفان في المخرج واذا اتفق الحرفان في المخرج لابد ان يختلفا في الصفات كما قلنا قبل ذلك لا يمكن ابدا لحرفين أن يتفقا في المخرج والصفات معه إذا اتفقوا في المخرج لا بد أن يختلف في الصفات وإذا اتفقوا في الصفات لا بد أن يختلفوا في المخرج وكما يكتب الآن المتفقان في المخرج هم المتجانسان مثل الإثنان إثنان أخوة. أخوة, أخوه يخرجون من مخرج واحد ولكن صفات كل واحد مختلفة صفات كل واحد مختلفة عن الثاني وكل واحد من البشر له صفات تميزه عن غيره وهذه حكمة الله عز وجل كذلك الحروف كل حرف له صفات تميزه عن غيره أو مخرج يميزه عن غيره فرد كثير من علماء هذا رأي وقال لا يمنع أن يكون الحرفان, الحرفان الأكثر يتفقون في مخرج واحد وبناء على هذا اختلفوا أيضا في عدد المخارج في عدد إيه المخارج فبعضهم قال سبعة عشر مخرجا وهذا هو الرأي الراجح والمشهور وهو الذي رجحه الإمام ابن ابن الجذري فقال مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر ومعنى على الذي يختاره من اختبر يعني اختبر مخارج الحروف وعرف كيف تخرج الحرف قالوا في كيفية معرفة المخرج إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف سكنوا وادخل عليه حمزة الوصل أو أي حرف آخر ثم اسمع إليه أب فمتى انتهى صوته فهو مخرجه فقال ابن جذري على الذي يختاره من اختبر وفعل هذه الطريقة وهو الخليل بن أحمد فهذا الرأي قال أن مخرج الحروف سبعة عشر مخرجاً سبعة عشر على وزعوها على المخارج العامة ولكن مخارج عامة ومخارج خاصة أظن وزع المخارج الخاصة المخارج وعندهم المخارج العامة على هذا الرجل عندهم المخارج خمسة عند هذا الرجل الذي قال سبعة عشر مخرجاً المخارج العامة عندهم كم خمس مخارج وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشون خمس مخارج عامة الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشون والمخارج الخاصة هي 17 مخرجا كما حددها هذا المذهب وهو مذهب الخليط بن أحمد وتبعه أكثر من واحد ومنهم ابن الجذري وهو الذي رجح هذا الرأي وهو الذي اختاره الرأي الثاني هو رأي سيبويل وتبعه على ذلك الشاطولي رحمه الله فقال المخارج كم ستة عشر مخرجا فأسقط مخرج الجوف إذن فتكون المخرج العامة عندهم أربع مخرج الحلق واللسان والشفتان والخيشوم وأسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه على أماكنها ولذلك قال ابن الشاطبي يا رحمه الله أول ما بدأ في المخارج قال ثلاث بأقصى الحلق ونحن نعرف أن أقصى الحلق هو الهمز والهاء ولكن الشاطبي مباشرة قال ثلاث بأقصى الحلق يقصد الهمز والهاء والألف ألف ولم يتعرض هو والياه لأنها الواو تخرج من الشفتين حتى لو كانت مادية أيضا على هذا الرأي والياء تخرج من وسط اللسان مع الياء الأخرى فالذي تعرض له الألف فقال ثلاث بأصل الحلق فهذا الرأي وهو رأي السي بغيف والإمام الشاطبي قال أن المخارج ستة عشر مخرجا أسقط مخرج الجوف ووزع حروفه. الرأي الثالث وهو رأي الفراء و قطرب والجرمي وأكثر من واحد يعني قالوا أربعة عشر مخرجا فأسقطوا أيضا مخرج الجوف ووزى حروفه كما فعل سيبوين وجعلوا مخرج مخرج النون والراء واللام من مخرج واحد جعلوا مخرج النون والراء واللام من مخرج واحد فيكون أثقتوا أيضا مخرجين فتصل عندهم المخارج كم أربعة عشر مخرجا والمخرج أيضا عندهم أربعة عشر مثل أربعة مخارج عامة مثل الرأي الذي سبقه وذكر هذا الرأي الشاطبي رحمه الله في المخرج الحروض فبعدما ذكر مخرج الراء والنون واللام قال ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيا مع الجرمي معناه قولة يعني ومن طرف من طرف اللسان قالوا أن هذه الثلاثة الرأوة والنون يخرجون من طرف اللسان فقال الشاطبي ومن طرف هنا أي ثلاث أحرف الثلاث لقطرب ويحيا مع الجرمي معناه قولة فالراجل الراجح هو والمشهور هو الرأي الذي قال أن مخارج الحروف سبعة عشر مخرجا فقال ابن جزري مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر وسبعة عشر هنا مبنية على فتح الجزئين سبعة عشر والأصلا تكون مرفوعة ولكنها بنيت على فتح الجزئين فمخارج مبتدأ والحروف مضاف إليه وسبعة عشر هي الخبر وبنيت على فتح الجزئين مخارج الحروف السبعة عشر على الذي يختاره من اختبر كما قلنا على الذي يختاره من دقق في مخارج الحروف وعرف كيف تخرج أو من أين تخرج الحروف. فبدأ بحرف الحلق في الجوف فقال فالف الجوف وأختها ألف الجوف وأختها يقصد حروف المد يقصد حروف المد وكما سنذكر فيما بعد إن شاء الله أن الواو تخرج من الشفتين والياء تخرج من وسط اللسان ولكن الياء التي يقصدها الشاطبي عفوا الياء التي يقصدها ابن الجزري والواو هي حروف المد واو المد وياء المد وكما قلنا قبل ذلك يشترط في الواو أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح. عفوا أن تكون ساكنا وما قبلها مضموم واجترد في الياء أن تكون ساكنا وما قبلها مكسور والآلف لا تأتي إلا ساكنا ولا يأتي ما قبلها إلا مفتوحا كنا استشهدنا قبل ذلك البيت فكأنني ولقد نحلت له بعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه الآلف لا يمكن تحريكه بأي حال من الأحوال فالآلف لا تأتي إلا ساكنة وما قبلها لا يأتي إلا ما مفتوحاً والواو تأتي مرة تأتي متحركة ومرة تأتي ساكنة فالتي معنا الو التي معنا هي الو المذية فقط أما الواو غير المدية فمخرجها سيأتي بعد ذلك إن شاء الله واليا التي معنا الآن هي الياء المدية أما الياء غير مذية فمخرجها سيأتي بعد ذلك إن شاء الله فالمخرج جو فألف الجوب وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي يعني ينتهي صوتها بانتهاء الهواء أو ينتهي مخرجها بانتهاء الهواء وقالوا الجوب مخرج مقدر ليس له مكان محدد فالهواء الداخل هو الجوب الهواء الداخل في الإنسان هو الجوب فحروف الجوب هي حروف المد بالتفصيل المكتوب الآن فحروف الجوف هي حروف المد. بعد ذلك انتقل إلى حروف الحلق. إذن أول مخرج عنده الجوف فيه كم مخرج؟ المخرج الأول فيه مخرج واحد وهو الجوف يخرج منه حروف المد. المخرج العام الثاني نقول المخارج خمسة. المخرج الثاني وهو الحلق فيه ثلاث مخارج. هي ثلاث مخارج. فقالت ثم لأقص الحلق همز هاء. أقص الحلق من الداخل مما يلي الصدر الهمز والهاء. وبدأوا بالمخارج من الداخل ولم يبدأوا من الخارج. فهما رتبوا المخارج على من داخل الحلق والجو ثم خرجوا بها. إلى خارج الفم، ولذلك آخر حروف هي الشفتين، آخر حروف هي الشفتين، وإلا كان كان الأصل يبدأ من الشفتين، ولكنهم بدؤوا من الداخل، فبدأوا بالجو، ثم بالحلق، ثم باللسان، ثم بالشفتين، فختاما بالخيشون. فقال ثم الأقصى الحلق يعني أبعد مكان في الحلق الهمز والها، الهمز والها. ثم لوسطه يعني بعد ما تطلع أعلى في الحرق وسط الحرق يخرج منه العين والحاء ثم أبنى الحلق يعني أقربه لللسان يعني أقرب مكان في الحلق بالنسبة لللسان هو الغين والخاء من الحلق الهمز والهاء وسط الحلق العين والحاء أبدا الحلق الغين والخاء بعد ذلك انتقل على حروف اللسان فقال ثم أبناه غين وخاء والقاف أقصى اللسان يعني أبعد شيء من ناحية الحلق من الداخل في اللسان وهو منبك اللسان مع ما يليه من سقف الحنك الأعلى يخرج القاف باستعلاء بارتفاع مكاني من أول اللسان أقصى اللسان مع الحنك الأعلى يخرج القاف بالتصاق إلى صقف الحنك الأعلى وفي نفس المكان ولكن أسفل من مخرج القاف بتسفل أقل يخرج الكاف يعني كأن القاف والكاف في مكان واحد ولكن الفرق بينهما أما القاف أعلى والكاف أسفل كأن القاف والكاف القاف معلقة والكاف تحت، فيخرجان القاف والكاف من أقصى اللسان القاف فوق والكاف أسفل، ولذلك قال ثم الكاف أسفله يعني أيضا ثم الكاف من أقصى اللسان ولكنها أسفل مخرج القاف ونفرق بين القاف والكاف كما قلنا قبل ذلك. أن القاف فيها قوة وفيها استعلاء وفيها قلقلة أما الكاف فيها استفال وفيها ضعف وفيها هن... هكذا فهناك فرق بين القاف والكاف والمكان قد يقترب متقاربان في المخرج ولا يفرق بينهما إلا الأصصصات والتدقيق في المخرج ثم بعد ذلك المخرج الذي يلي مخرج الكهف انتقل إلى وسط اللسان وسط اللسان مع ما يوازيه من الحنك الأعلى في منتصف اللسان منتصف اللسان مع ما يساويه إذا انتصق اللسان إلى سقف الحنك الأعلى يخرج منه الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء. هذه الأحرف الثلاثة تسمى الأحرف الشجرية. تسمى الأحرف الشجرية قالوا أنها تخرج من شجر اللسان. هذه الأحرف تخرج من شجر اللسان وأطلقوا عليها شجي أو جيش. أو كما رتب الحروف فكون منها أكثر من, من كلمة فوافة اللسان مع ما يساويها وما يوازيه من الحنك الأعلى يخرج منه الجيم والشين والياء ثم انتقل إلى حرفة اللسان ويخرج منه الضاد الضاد من حرفة اللسان مع ما يوازيه من الأدراس بالتصاق حفة اللسان مع الأدراس يخرج الضاد ونحن لا نتعرض إلى الخلاف الواقع في نطق الضاب ولكن نذكر المخرج ولا نتعرض إلى الخلاف الواقع والذي جرى في نطق الضاد هل هي شبيهة بالضاء أم غير ذلك ليس هذا هو المجال والضاد تخرج من حفة اللسان مع ما يلي الأدراس قالوا إما من الجانب اليمين وإما من الجانب اليسار ولكنها من اليسار أيسر وأسهل ومن اليمين أعسر ويمكن للقارئ أن يخرجها من الجانبين من اليمين واليسار مع او معها أو مع من اليمين واليسار معًا مع التساق اللسان بالأدراص مع التساق اللسان بالأدراص. والضاد من حافته إذ ولي لبراسة ذكرها بالنقص ولم يذكر همزة الوصل فلم يقل الأبراس لو قال الأبراسة اختل الوزن ولكنه قال لبراسة محافظة على وزن البيت وفي هذه الكلمة يجوز في حالة النقل أن تبدأ بهمزة الوصل أو تبدأ باللام لماذا؟ لأن الأصل في لام التعريف هي لام ولما كانت اللام ساكنة فلا بد من إتيام بهمزة الوصل حتى نتوصل إلى النطق باللام اللام التعريف دائما ساكنة ولا ينقل نطقها ساكنة إلا بهمزة الوصل فإذا حركنا اللام بالنقل فيمكن أن نستغني عن همزة الوصل فلك أن تبدأ بها بهمزة الوصل ولك أن تحذفها ولذلك قال الشاطبي وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتداً بعارضه فلا يعني في حالة النقل تبدأ بهمزة الوصل إذا, إذا رأيت اعتداد بالعارض لم تحركت فلا تبدأ بها وهذا في رواية ورش في كثير من نقل إلى لم التعريف الأرض الإنسان وهكذا في حال نقص لك أن تقول الأرض أو الأرض وهذا جائد وهذا جائد إن شاء الله وهنا بدأ ولم يعتد المهام الوصول فقال الأبراسة إذ ولي الأبراسة من أيصر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها اللغم أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه يعني أقرب أقرب شيء أقرب نقطة في الحافة آه إلى آه نهاية الطرف اللسان يعني ليس من طرف اللسان ولكنه أقرب نقطة في الحافة قريبة من منتهى طرف اللسان منتهى الطرف منت... منت... منت... اللسان ال تخرج منها اللام والنون من طرفه أن تحت جعله والراء ذانيه لظهر أدخله قالوا النون أيضا من طرف اللسان بتسفل إلى, أح... إلى تحت والراء أدخل إلى ظهر اللسان النون أيضا تخرج من طرف اللسان ولكنها إلى تحت والنون والراء ايضا تخرج من طرف اللسان ولكنها ادخل الى ظهر اللسان والراء يدانيه لظهر ادخله والطاء والدال وتاء منه الضمير في منه يعود إلى على طرف اللسان عندنا السناية العليا والسنايا السخلة الاسنان المتقدمة الاسنان الامامية عندنا أسنان أولية وأسنان سفلى أو ثنايا أولية وثنايا سفلى وعندنا أطراف وعندنا أصول والسفلى أيضا فيها أطراف وفيها أصول الأصول هي منبة الأسنان اللي إحنا بنسميها جذور جذور أسنان والأطراف هي أطراف الأسنان أو الثنايا المتقدمة فأذن الطاء والدال والتاء وعندنا الضاء والذال والثاء، وعندنا الصاد والذاي والسين. هذه الحروف التسعة، هذه الحروف التسعة الطاء والدال والتاء والضاء والذال والسين والثاء أيضاً والصاد والذاي والسين، هذه الحروف الثلاث التسعة كلها تخرج من طرف اللسان. ولكن مع كل مجموعة من من الثلاثة طرف اللسان يكون في مكان معين يعني التسعة كلهم يخرجونهم طرف اللسان ولكن مع كل مجموعة من المجموعات يكون اللسان له وضع معين مرة يكون فوق يعني في في أصول السناية كما قلنا الجذور ومرة يكون في الأطراف ومرة يكون بين ال بين الأطراف السناية والعلية والسفلة إذا إذا إذا عند هنا سناية علوية وسناية سفلة وطرف اللسان. أخبر كيف يتحرك طرف اللسان مع كل مجموعة من المجموعات الثلاثة. نبدأ بالطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع أصول السناية، أصول اللي يخرجون السناية من الداخل مع أصول السناية. عليا الثناية ولم يكن أصول الثناية يعني أصول الثناية العليا يعني الأسنان الفوق من الداخل مع أصول أو الجذور يخرج بالقساط الطاء والدال والتاء بالقساط طرف اللسان مع أصول الثناية العليا مع الذال والضاء والثاء طرف اللسان أيضا في نفس المكان ولكن مع أطراف الثنايا العليا إذا ارتفع اللسان فوق هو هو نفس طرف اللسان إذا ارتفع إلى أصول الثنايا يخرج يتولد من اختفاع هذا الطاء والدال والتاء إذا نزل إلى أطراف الثنايا يلتصق بأطراف الثنايا العليا يخرج الذال والضاء والثاء إذا لم يلتصق بالثنايا العليا والسفلى قالوا الراجح أنه مع حروف الصفير اللي الصاد والزاي والسين لا يعتبر من الثنايا العليا ولا السفلة السفلى قالوا الراجح أنه يكون طرف اللسان مع ما بينه ما بين الثنايا العليا وما بين الثنايا السفلى من بينهما من بينهما يعني من بين الثنايا العليا ومن بين وقال الصفير مستكن من هو ومن فوق السناية السفلى يعني ليس من أطراف السناية ولكنه من فوق السناية السفلى وتحت السناية العليا يعني من بين من بين السناية العليا ومن بين السناية السفلى هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء فعندنا الطاء والذل والتاء يخرجون من طرف اللسان مع أصول السنايا العليا والضاء والذل والثاء من طرف اللسان مع أفرع الثنايا العليا والصار والذاي والسين من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلة والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلة والضاء والذال والثالث العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فلفة أه طرفيهما الثنايا لأنهم ثنايا اثنين فقط أسنان الأسنان المتقدمة سنتان أو اللي ما سن الأسنان المتقدمة اثنين بس من طرف إهما ومن بطن الشفة أيضا أما لما يلتصق سنات الأولية أو السنتين الأعلى بباطن الشفة السفلى باطن الشفة السفلى يخرج الفم وقالوا لم يحدد الشفة. هل هي العليا ام السفلة ولكنه لا يستطيع، لا يمكن أن تخرج الفاء من أطراف الثنايا العليا سفلى مع الشفة العليا. لا يمكن أن تخرج طرف الفاء من أطراف الثنايا سفلى مع أطراف الثنايا مع باطن الشفة العليا. ولكنه أو حتى السناية العليا، فلا بد أن يقابلها الشفة السفلى، ولذلك أطلق أطلقها ولم يحددها لا بعليا ولا سفلى لأنه فُهمة أطراف السناية العليا يقابلها الشفة السفلى، فلف مع أطراف السناية المشربة للشفتين الواو ذا أميو، يعني بانطباق الشفتين مع بعض يخرج الواو والباء والميم عند أطباق الشفتين مع بعض يخرج الواو والباء والميم قالوا طباق الشفتين مع الباء أقوى من الميم ثم مع الميم أقوى من الواو فيكون بهذا انتهى من حروف الشفتين الواو والباء والميم الميم والفاء أيضاً تشترك فيها الشفاء السفلى مع أطراف السناية العليا ثم قال وغنة مخرجها الخيشون هل الغنة حرف أم ليس حرف وهل إذا كانت حرف أو إذا لم تكن حرف هل يجوز إدخالها مع الحروف هنا فالرجح أن الغنة ليست حرف ولكنها سفر وبعض بعض الشراح قالوا هناك محذوث في البيت وقالوا وحروف الغنة مخرجها الخيشوم وهذا تحايل على المعنى يعني الغنة دائما تكون مركبة في النون والمين تكون مركبة في النون والمين لا في النون إذا شدت أو في حالة الإخفاء أو في حالة الإبداع. فقالوا بعض الشراح قالوا هو يقصد وحروف الغنة مخرجها الخيشوم يعني يعني بما على هذا يكون النون المشددة تخرج من الخيشوم وليس من طرف اللسان والميم المشددة تخرج من الخيشوم وليس من الشفتين ولكن النون مخرجها معروف والميم أيضا مخرجها معروف فنون من طرف اللسان والمين من الشفتين ولكن في حالة الأضغام وفي حالة الإخفاء وفي حالة التجديد تصحبهما غنة هذه الغنة هي التي تخرج من الخيشوم فالرأي الراجح أن الغنة صفة وليس بحق الرأي الراجح أن الغنة صفة وليس بحق وما كان خروج للغنة هو الخيشوم هذا آخر مخرج في المخارج العامة والمخارج الخاصة وهذه آخر الحروف كما بيانها الإمام بن جزري رحمة الله عليه ولعلنا نقف إلى هذا البيت وفي المره القادمه إن شاء الله نبدأ في صفات الحروف ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وجباكم الله خيرا على حضوركم وحسن اهتمامكم ونفع الله بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك فضيلة الشيخ حمدان على هذا الشرح الممتع والنافع وكذلك جزاه الله خير جميع الحضور وما شاء الله الشيخ يعني جزال الله خير يعني أتى بشرح طيب لأسأل الله, الله أن تكون يعني عندكم يعني ورقة وقلم أو تعلقون تعليقات على هذه المنظومة لا سيما أن الكثير منكم ولله الحمد والمنة يعني مررت عليه وقرأها أو حفظها فلذلك أسأل الله عزيزة المباركة لنا ولكم فيما سمعنا إن شاء الله وإزاك الله خير الشيخ حمدان وطبعا درس الشيخ حمدان الحمد لله يعني ثابت فلا أدري الأسبوع القادم سيكون لك فضلة الشيخ درس كونها ستبدأ عندنا إجازة تسمى إجازة الربيع قرارة الأسبوع فإن لم يكن درس حتى من يفيد يعني ما في ذهب لعمرة ولا للمدينة ولا غيرها طيب إذن سيكون إن شاء الله عزيزي على القادم في الدرس على المعتاد إن شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم إن شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته